واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا روى لي أحد الثقات قائلا شهدت حادثا شنيعا في يوم من الأيام القريبة الماضيات سيارة مسرعة ارتطمت بعد تقلبها لشجرة من الشجرات فاجتمع الناس وقال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 فقال ابن عباس, ابن عباس اذهب فلقد أفتيك نفسك يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما, واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لا يجزي وش يما وخش ¡Gracias! وما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ